عَيْنَيْنِ يَسْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ نَهَرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوق وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها عظيم وَذَنِيَتْ عَلَيْنِ وِلَالُهَا وَذُلّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْنِ اني اتيم من فضه واقوامك كانت قوارير قوارير من فضه قد وديرا ويسبون فينك سن كان مزاجا زنجي وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالذَّ سيبت وبلوا ام من استورا واذا رايت ثم رايت نعيم ومركن كبير وَاسْتَبَرَ قَوْحُ اللُّؤَسَاءِ رَمِيمٌ فِي الضَّبَّةِ وَسَاقٌ عُمْرُ ذا او كان سعيكوم مشكورا اننا نحنن الذنبا انْصَبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْ غَاصِبٍ أَوْ كَفُورًا وَاقْرِئِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا